الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم هذه الآية تتصل أيضا بما قبلها من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل تحدث عن اليهود وذلك أنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة اعترض اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال الله عز وجل قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأنذل الله تبارك وتعالى أيضا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فثم وجه الله فالجهات كلها لله عز وجل يوجهكم إلى ما شاء منها فوجهتكم إلى بيت المقدس كان بأمر الله عز وجل وتوجيهه واختياره ثم بعد ذلك وجهكم إلى بيته الحرام وذلك أيضا عن حكمة وعلم وعبادتكم وصلاتكم التي كنتم تتوجهون بها إلى بيت المقدس محفوظة لا يضيعوا ولا يذهب منها شيء ولهذا قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس فكان ذلك من قبيل الرد على اليهود وإذا فهم هذا في سبب النزول فإن الآية تفهم على وجهها أن الله تبارك وتعالى له جهتاء الشروق والغروب جهة المشرق والمغرب وما بينهما فكل الجهات لله تبارك وتعالى فهو الذي يملك الكون كله فهو ملكه وتحت تدبيره وتصرفه فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم تتوجهون إلى الوجهة المشروعة تبتغون بذلك وجهه لأن قوله فثم وجه الله فسره بعضهم بالجهة أن ذلك ليس من آيات الصفات اصلا يعني صفة الوجه تثبت بنصوص أخرى ويبقى وجه ربك لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه وما إلى ذلك من النصوص الكثيرة في إثبات صفة الوجه لكن هل هذه من نصوص الصفات بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون هذه ليست من نصوص الصفات وإنما فسم وجه الله أي الوجهة تقول أنا ذاهب إلى هذا الوجه يعني إلى هذه الناحية إلى هذه الوجهة فهذا معروف في كلام العرب وليس من قبيل التأويل وبعض أهل العلم يقولون هذه من آيات الصفات ويمكن الجمع بين القولين والله أعلم بأن يقال بأن الوجهة التي تتوجهون إليها وهي القبلة ولذلك عبر بعض السلف ثم قبلة الله مع أن بعض الآئمة من المفسرين قال لا يعرف القبلة في اللغة بمعنى الوجه الوجه يعني والواقع أن ذلك من قبيل تفسير الشيء بأمر يتعلق به يعني قد يفسر بلازمه وقد يفسر ببعض متعلقاته فالوجه التي يوجههم الله إليها يلزم يقتضي أن تكون هي القبلة أليس كذلك ومن ثم فإن من قال فثم قبلة الله فهو تفسير له بهذا الاعتبار أن الوجه, الوجه الذي يوجههم إليه يقال له قبلة فنحن نتوجه هنا إلى الكعبة إلى جهة الغرب في هذه المنطقة فهذه يقال لها قبلة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلته التي شرعها فإذا قيل الوجه بمعنى الجهة فهذا لا إشكال وليست من آيات الصفات عند هؤلاء الأئمة وليس ذلك من التأويل في شيء فيمكن أن يقال بأن هذه فأينما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي يوجهكم إليها والقبلة التي شرع لكم استقبالها وهذه القبلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يعني يكون وجهه قبل وجه المصلي ولذا هذا نهى أن يبصق المصلي في جهة القبلة فيكون هذا جامعا بين هذه الأقوال فثم وجه الله لأنه يكون قبل وجه المصلي بهذا الاعتبار ونكون قد جمعنا بين القولين والله تعالى أعلم مع أنه صح في سبب نزول هذه الآية غير هذا الخبر وهو أن اليهود اعترضوا على تحويل القبلة فجاء هذا الرد عليهم كل الجهات يملكها الله ويوجهكم حيث شاء فليس لأحد أن يعترض هذا معنى سبب النزول ومقتضا الروايات الأخرى روايات صحيحة منها أنهم اجتهدوا كما في حديث عامر ابن ربيعة رضي الله عنه اجتهدوا في القبلة في سفر في ليلة مظلمة ما عرفوا القبلة فيها ما استطاعوا النظر إلى النجوم فاجتهدوا فصلى كل رجل على حياله يعني إذا اجتهد الناس في القبلة ماذا يفعلون يعني عندنا أربعة يصلون فاجتهدوا فاختلفت اجتهاداتهم فكل واحد قال القبلة من هذه الجهة غير جهة الآخر يعني لم يتفقوا أربعة كل واحد من جهة جهات المتقابلة الجهات الأربع ماذا يفعلون كيف يصلون؟, يصلون جماعة يصلي بهم أحدهم ولا يجوز لأحد أن يقلد الآخر إذا كان اجتهاده قد أداه إلى أن هذه هي القبلة إلا الذي لا يعرف يقول أنا لا أدري عن القبلة يقلد من يرى أنه أرجح وأعرف لكن لو أن لهذه الاجتهادات كل واحد يقول أنا هذا هذه القبلة من هنا والثاني يقول لا من هنا والثالث يقول من هنا والرابع يقول من هناك فما يفعلون؟ يصلون جماعة كل واحد إلى جهة إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده تصور أربع يصلون كل واحد قد أدار ظهره للآخر بالجهات الأربع هذا هو الحكم وصلاتهم جميعا صحيحة وهذا هو الواجب عليهم لأنهم مأمورون بالجماعة واختلف اجتهادهم فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا في حديث عامر ابن الربيع، فخطوا خطوطا في الليل كل واحد إلى الجهة التي يعتقد أنها قبلة، فلما أصبحوا تبين لهم القبلة وخطأ من أخطأ فيها. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فهذا سبب صريح في النزول وصحيح صحيح صريح والأول صريح صحيح أيضا في اجتهادهم بالقبلة وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا بإسناد صحيح ثابت أنها نزلت في الصلاة قال رأيت في السفر نافلة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء من مكة إلى المدينة جاء من مكة إلى المدينة ومستقبل الشمال عكس القبلة يصلي على راحلته حيث توجهت به ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب بعينما تولوا فثم وجه الله لكن هذا صحيح لكنه غير صريح في سبب النزول قال فقرأ لا يدل على أنها نزلت في سبب هذا فنبقى مع الأول والثاني فيقال بأن ذلك لعله كان في وقت متقارب اعترض اليهود ووافق ذلك أيضا وقوع هذا الشهاد من الصحابة رضي الله عنهم في سفر فنزلت الآية بعد الحدثين بعد الواقعتين ونكون قد جمعنا بين أسباب النزول وإن كان ذلك في الزمان متباعدا فيمكن أن يقال بأن الآية نزلت مرتين مرة بسبب اعتراض اليهود ومرة بسبب الاجفهاد في القبلة والايه قد تنزل مرتين تذكيرا بالحكم وأن الحكم المتعلق بها هو نفس ما نزل من قبل في الآية النازلة بسبب كذا وكذا يأخذ من هذه الآية من الفوائد ولله المشرق والمغرب لاحظ ليس لأحد هنا أن يقول لله المشرق والمغرب والشمال والجنوب طيب أين هي أليست لله هذه تسمى عجمة في الفهم عجمة في الفهم فالعرب تذكر طرفي الشيء تذكر المشرق والمغرب وتريد سائر الجهات هذه من أساليب العرب وبعض أهل العلم يقول لعل فيه مقدر محذوف وهو ولله المشرق والمغرب وما بينهما والأصل عدم التقدير ويحتمل أن يكون ذلك ولله المشرق والمغرب يعني ولله المشرق والمغرب فيكون باب الاكتفاء يعني والشمال والجنوب سائر الجهات فالعرب قد تذكر شيئا ليدل على غيره فتستغني بذكر ذلك الغير بذكر الأول وهذا كثير في كلامها سرابيلة تقيكم الحر طيب والبرد ما ذكر هذه السرابيل لباس تقينا الحر وتقينا البرد لكن الله قال تقيكم الحر وتقيكم بأسكم يعني الدروع التي تلبس في الحرب. وهي سرابيلة تقيكم الحر والبرد فيكون من باب الاكتفاء وكذلك في مثل قولي فذكر إن نفعت الذكرى إن نفعت وإن لم تنفع أليس يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبرئ الإنسان ذمته ويعرف الحكم ولا يضيع الحق في الناس هو كذلك فذكر أشرف الاحتمالين إن نفعت الذكرى وإلا وإن لم تنفع فإنه يجب التذكير فهذا يسمى باب الاكتفاء ولله المشرق والمغرب كل الجهات لله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله على القول الآخر في إثبات صفة الوجه لله عز وجل لكن على القول الأول أنها ليست من آيات الصفات أصلا كقوله والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة ليس, ليس ذلك في إثبات صفة اليد أيد وذاود الأيد وهكذا فسر به قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بعضهم قال الأيدي هنا يعني القوة قوة في العبادة وقوة في الدعوة قوة في البلاغ الأمر بالمعروف والنهي على المنكر والجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك قوة أولي والأبصار قوة العلمية قوة عملية وقوة علمية إن الله واسع عليم أذى كالتعليل لما قبله جميع الجهات لله عز وجل وان تفيد التعليل وتفيد التوكيد إن الله واسع واسع فهو من أسمائه الواسع ومن أسمائه العليم ويصيغة مبالغة فسعته تبارك وتعالى تشمل إن الله واسع تشمل السعى في ملكه والسعى في علمه والسعى في عطائه والسعى في قدرته والسعى في سلطانه والسعى في غير ذلك مما يدخل تحت هذا المعنى أو تحت هذه الصفحة إن الله واسع عليم فيختار من الجهات ما شاء فكلها له واسع الملك واسع الغنى عليم يعلم إلى أي الجهات تتوجهون والقبلة التي وجه الله إليها أهل الإيمان إلى البيت الحرام وهذه القبلة ذكر بعض أهل العلم أنها قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليهود كانوا يتوجهون إلى التابوت بعد موسى صلى الله عليه وسلم بأزمنة في قصة الملك الذي بعثه الله عز وجل لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة فهذا التابوت كانوا يحملونه في مغازيهم فإذا ارادوا أن يصلوا وضعوه أمامهم وتوجهوا إليه فإذا رجعوا من الغزو وضعوه على الصخرة التي في بيت المقدس فكانوا يتوجهون إلى الصخرة فكانت قبلتهم إلى الصخرة في حال كونهم في بيت المقدس ولهذا فإن هذه الصخرة هي مقدسة عند اليهود ولا قداسة لها عند المسلمين وما يذكر من الأساطير أنها صخرة معلقة بالهواء أو غير ذلك كله كذب وإنما الذي بنى عليها القبة وجعلها بهذه المثابة وعبد الملك ابن مروان في حروبه مع ابن الزبير فكان بعضهم قال له بأن الناس يتوجهون إلى الحج والعمرة ويلقون ابن الزبير وأنت في الشام فزين الصخرة هذه وضع عليها هذه القبة وضع عليها لعل الناس يقصدونها وبعدما قتل ابن الزبير رضي الله عنه وصار الملك لعبد الملك لم يهدم هذه القبه ويريح الناس من هذا ابقاها على حالها وصار المسجد الأقصى إذا عرض للأسف لا تعرض إلا هذه القبة والمسجد وهي في ساحته لكن المبنى للمسجد لا يعرف لدى الأجيال ما يعرفونه يعرفون هذه القبة وحتى المعنيين إذا قلنا للأعداء مثلا يريدون أن يبرزوا صورة معينة للمسجد الأقصى بحيث إذا هدموا المسجد بقيت هذه القبة التي تحت هذه الصخرة يعظمها اليهود أن هذا المسجد الأقصى ما هدم قد نقول هذا من عمل اليهود قد لكن الشيء الذي يشيب له المفارق ولا أفهمه منذ نعومة أظفاري إلى الآن ومن كان عنده جواب فليسعف به آل معنيون بالشأن من أهل البلد من فلسطين من, من الأخيار من الصالحين من إذا أعرضوا مؤتمرا أو غير ذلك وضعوا خلفهم صورة قبة الصخران لا أعرف لماذا لا أدري لماذا ترسخ في الأذهان أن هذا هو المسجد الأقصى أما النصارى فكانوا يستقبلون المشرق على كل حال هذا إن الله واسع عليم فيختار من الجهات فوفق الله هذه الأمة إلى قبلة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإلى بيته الحرام فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وقال فلنولينك قبلة ترضاها وما قال قبلة تهواها كما سيأتي وإنما ترضاها فهوى النبي صلى الله عليه وسلم تبع لما شرع الله تبارك وتعالى هو تبع لمحاب الله اختلاف أهواء الناس فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونحمد عليه وصحبه إذا كان لديكم سؤال أو إضافة هذا جاء في سياق الرد ليست هذه الناسخة الذي نسخ القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة هذا الذي نسخ ما ثبت في السنة من التوجه إلى بيت المقدس لكن هذه الآية جاءت بعد اعتراض اليهود بعد ذلك ليست هذه الناسخة فلها تعلق بالنسخ من هذه الحيثية لا أنها ناسخة وإنما لأنها جاءت في ملابسة نسخ وقع لكن لا تعد من الناسخ والمنسوخ مع أن بعضهم قال هذه نسخة بالتوجه إلى البيت الحرام، لكن هذا قول بعيد لا يصح. يعني كانوا فهموا أن الإنسان يتوجه حيث شاء، وهذا لم يثبت، والنسخ لا يثبت بالاحتمال يقولون هذه منسوخة، هذا غير صحيح. ولذلك أعرضته عنه. نعم. طيب. لا إله إلا الله. صلى الله, الله, الله عليه